سيده فاجأتها الدورة الشهرية أثناء الإحرام أو العمره فماذا تفعل ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال أنفسي يعني هل جاءتك الحيضه فقالت نعم قال إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي رواه البخاري ومسلم. هذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أعمال الحج يجوز أن تقوم بها المرأة وهي حائض ما عدا الطواف لأنه أولا كالصلاة يشترط لكل منهما الطهارة من الجنابه بالذات وثانيا كونه في المسجد وممنوع عليها المكث فيه فلها أن تقف بعرفة وان ترمي الجمرات بل لها ان تسعى بين الصفا والمروه إن فاجاها بعد الانتهاء من الطواف والذي تمنع منه صاحبه العذر الشهري هو الصلاه والطواف وقراءة القرآن والمكثف في المسجد ومس المصحف وحمله أما الذكر والدعاء ومنه التلبية والتكبير فلا يحرم شيء منه عليها وجمهور العلماء على أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الطواف وقال أبو حنيفة إنها ليست شرطا فلو طاف الإنسان وعليه نجاسة وكان محدثا ولو حدثا أكبر صح طوافه وإن حرم عليه دخول المسجد واختلف أصحابه في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست بشرط فمنهم من أوجبها وقالوا إن طاف محدثا لزمه شاه وإن طاف جنوبا لزمه بدنه وقالوا ويعيد ما دام في مكة وعن أحمد بن حنبل روايتان إحداهما كمذهب الشافعي ومالك والثانيه إن أقام بمكة أعاده وإن عاد إلى بلده جبر بدم وأرى أن العذر الشهرية لو فاجأ المرأة أو كان واقعا لها أن تغتسل ثم تحرم وتلبي وتلتزم بكل واجبات الإحرام حتى ينتهي العذر فتغتسل ثم تطوف وإن انتهت من أعمال الحج وبقي عليها الطواف وارادت ان تسافر فان امكن تاجيل السفر حتى تتطهر وتغتسل فالاولى الانتظار حتى تتطهر وتطوف اما اذا ضاق الوقت وتقرر موعد السفر وكانت هناك مشقه في التخلف فلها ان تتطهر على الرغم من وجود العذر وتطوف وعليها ذبح بدنة أي جمل أو ذبح شاء ومثل صاحبة العذر الشهري النفساء والله أعلم